الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته كان الحديث متصلا بقوله تبارك وتعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون تحدثنا عن صدري هذه الآية الكريمة في ليلة مضت بقي اليوم الحديث عن آخرها هؤلاء الذين وصفهم الله تبارك وتعالى بهذه الصفه الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله على حال من الإخلاص والمتابعة لشرع الله تبارك وتعالى مع هذا القيد لا يحصل بعد ذلك ما يبطل هذا العمل من المن والأذى هؤلاء قال لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم أجرهم فهنا جاء بيان الجزاء بما يدل على الثبوت وذلك أنه عبر بالجملة الاسمية فهنا لهم أجرهم عند ربهم كذلك أيضا قدم الضمير المتعلق بهم لهم على الأجر ما قال أجرهم لهم ترتيب الكلام هكذا الأجر ثابت لهم لكنه قال لهم وذلك أنه قدم ما يقصد به الاهتمام يعني قدم الأهم فهؤلاء في عملهم ونفقتهم وبذلهم إنما يبتغون ما عند الله تبارك وتعالى فذكر الضمير المتعلق بهم اولا لهم هم تطمينا للنفوس ومن أجل أن يكون ذلك تقريرا لما يحصل لهؤلاء من الثواب أن هؤلاء تحققت مطالبهم وغاياتهم ومراداتهم لهم أجرهم عند ربهم. وكما أشرنا سابقا أن الله تبارك وتعالى سمى ذلك أجرا فهم أجرهم مع أنه هو الذي أعطى وهو الذي رزق وهو الذي وفق للعمل ومع ذلك سماه أجرا فهو المتفضل أولا وآخرا قد تكلمنا في الأسماء الحسنة على أسمائه الأول والآخر وقلنا إن من المعاني الداخلة تحته أنه المبتدئ بالنعم والعطاء والإحسان وهو الأول وما بكم من نعمة فمن الله وهو الآخر فإليه يرجع الناس إليه المرجع والمآب مصير وهو الآخر الذي يرث الأرض ومن عليها هذه الأموال التي بأيدي الناس استخلفهم فيها سترجع إليه ولاحظ أنه هنا قال لهم أجرهم عند ربهم فذكر العندية هنا عند ربهم يدل على رفعة هذا الثواب الأجر ويدل على عظمه ويدل على تحققه فإذا أضاف الأجر إليه فقال عنده فهذا يعني أن هذا الأجر محفوظ وثابت ولا يضيع وأنه شيء عظيم لأن الله عظيم وعطاؤه واسع فيكفي هذا في بيان عظم هذا الجزاء لما يقول الكبير من الناس جزاؤك عندي حقك عندي اجرك عندي فهذا يبعث النفوس على الطمأنينة بان ذلك لا يضيع ايضا أنه شيء عظيم لهم أجرهم عند ربهم فهذا كأنه شيء ثابت مستقر ولذلك لم يعلق هنا بالفاء. ما قال فلهم أجرهم عند ربهم بمعنى أن قوله لهم أجرهم عند ربهم ليس مترتبا على ما قبله ترتب الجزاء على الشرط لو قال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من ولا أذى فلا هم أجرهم يعني معناها أن هؤلاء الموصوفين بهذه الصفح يستحقون الأجر والثواب بناء على الاتصاف بهذا الوصف واستفاء هذه الاشتراطات إخلاص المتابعة وترك المن والأذى وهذا لا شك أنه مطلوب وأنه شرط في قبول العمل أو في صحته لكن هنا المراد بيان استحقاق الأجر والثواب دون النظر إلى ما قبله ويريد أن يقرر أن أجر هؤلاء ثابت لهم أجرهم عند ربهم بينما في الآية الأخرى سيأتي الكلام عليها ان شاء الله الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم فلهم فجاء بالفاء في الجزاء اما هذه الايه التي نحن فيها ان ينفقون اموالهم في سبيل ثم لا يتبعون ما انفقوا من ولا ادا لهم أجرهم فهذا ابتداء عطاء من الله تبارك وتعالى ليس مرتبا على ما قبله ليس هذا مقام بيان هذا الترتب ان هذا الجزاء بناء على ذلك الوصف فليس ذلك في هذا المقام مسببا عن انفاقهم وبذلهم بهذه الصفح والحافظ ابن القيم رحمه الله تكلم على الآيتين وذكر أن الفاء إذا دخلت على خبر المبتدا الموصول أو الموصوف مثل الذين هذا موصول الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا فلهم أجرهم عند ربهم فهذا شرط وجزاء وأن هذا الجزاء يكون مترتبا على ذلك الشرط يعني الذين يحققون هذه الأوصاف هم الذين يجزيهم الله عز وجل ويثيبهم ويأجرهم لو دخلت الفاء لكن هنا المقام يختلف هنا مقام بيان استحقاق الأجر المذكور أن هذا متحقق لهم ثابت يريد أن يطمئن نفوسهم أن أجرهم متحقق بخلاف من ينفق لغير الله عز وجل أو يمن ويؤذي بنفقته فهذا المقام ليس مقام شرط وجزاء بل هو مقام بيان للمستحق للأجر من غيره مستحق للأجر من غيره أما الآية الأخرى فلاهم آجرهم عند رب الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سر وعلانية فلاهم أجرهم عند ربهم هذا لبيان المستحقين للأجر دون التعرض لغيرهم لاحظ في الآية الأخرى ذكر الإنفاق في الأحوال كلها والأوقات الليل والنهار السر والعلانية فذكر عموم الأوقات وعموم الأحوال فجاءت الفاء فلاهم أجرهم عند ربهم في الخبر وهذا ليدل على أن الإنفاق في أي وقت وجد من ليل أو نهار كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله وعلى أي حالة وجد من سر وعلانية فإنه سبب للجزاء على كل حال يعني على العبد أن يبادر متى ما قامت الحاجة فإذا كان في الليل لا يقول إذا أصبحنا الصباح رباح وإذا كان في النهار لا يؤخر إلى الليل يقول من أجل أن تكون سرا لا يشعر بها أحد وإنما مباشرة بمجرد ما توجد الحاجة يكون البذل والهطاء فهنا قال فلهم أجرهم عند ربهم فلهم أجرهم لأن هؤلاء الناس حينما يؤخر إلى الليل مثلا يريد صدقة السر أو حينما يقتضي المقام البذل فيكون ذلك علانية فكن أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فتكون علانية فيقول لا أنا لا أخرج في هذا المقام في هذا الموقف لأنه يريد أن تكون سرا فهنا يريد أن يبين أن جزاء هذه الصدقة مترتب عليها على كل حال سواء كانت سرا أم جهرا أو كانت بالليل أو بالنهار فالجزاء مترتب عليها فلا يضيع من أجره شيء فلا يتردد وعليه أن يبادر هذا حاصل كلام ابن القيم رحمه الله ومن ثم فإنه لا يؤخر نفقه الليل إلى النهار ولا نفقت النهار إلى الليل رجاء الأجر والثواب أو المزيد منه الله عز وجل يقول هؤلاء الذين ينفقون بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم فالجزاء مترتب على هذه النفقات على أي وجه كانت بينما هناك يبين المستحقين للجزاء منهم هم أهل الإخلاص الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله وأهل المتابعة لأن سبيل الله هو الذي شرعه ثم لا يحصل منهم مبطل لهذه النفقات ثم لا يؤتبعون ما أنفقوا من ولا أذا لهم أجرهم من الذي يستحق الأجر هم هؤلاء لكن غير المخلص غير المتبع لشرع النبي صلى الله عليه وسلم أو المؤذي بنفقته والمنان هذا ليس له أجره عند الله تبارك وتعالى هذا لاحظ لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لاحظ الخوف هنا خوف نكر في سياق النفي فتعم جميع أنواع الخوف فيمكن حمله على الخوف في الدور الثلاث خوف عليهم في الدنيا ولا خوف عليهم في البرزخ ولا خوف عليهم في الآخرة قيامة ولا هم يحزنون الخوف قلق على أمر مستقبل والحزن على أمر فائد وإنما تدور هموم الناس على هذين إنما يشوش القلب الحزن على أمر فات أو الخوف من مكروه يتوقعه في المستقبل فلا خوف عليهم وأيضا نفى عنهم الحزن فمن انتفى عنه الخوف والحزن طاب عيشه وكان في راحة وطمأنينة وسعاده وهذا يدل الله أعلم على هذا المحمل إن الإنفاق في سبيل الله البذل في سبيل الله من أسباب السعادة وهذا أمر مشاهد سعنا الذي يشعر بضيق في صدره لو هناك علاجات طويلة هناك علاجات قصيرة علاجات الطويلة كثرة ذكر الله عز وجل حسن الصلة بالله التوكل عليه الثقة به قراءة القرآن بالتدبر ترك المعاصي والذنوب فإنها تورث في القلب وحشة ترك أنواع الغفلة كثرة النوم كثرة الأكل كثرة الشرب كثرة الضحك كثرة المخالطة كل هذا يورث غفلة يتبعها وحشه لكن هناك علاج لاحظي إذا وجدت الضيق اذهب بنفسك وأعطي هذا الفقير بنفسك ولو شربت ما أعطه ستجد اثر هذا مباشرة في نفس اللحظة فلو أعطيت فقيرا آخر لوجدت لو ضعف ذلك لو أعطيت ثالثا رابعا خامسا لرجعت إلى بيتك والدنيا لا تسعك من الانشراح تحلق عاليا يجد الإنسان من الراحة والأنس والسعادة تتغير الدنيا المنظار هذا الأسود الذي كان في عينه يتحول شيئا فشيئا مع كثرة الحسن إلى بياض وجرب هذا ستجد الأثر مباشرة ولو كان بشيء يسير يعني حين قد لا يكون انفاقما تحمل هذا توصله تقف لهذا حتى يجتاز أي نوع من نوع الإحسان تفسح لهذا في المجلس كل نوع من الإحسان هو يشرح الصدر ولهذا قال الله عز وجل في المجالس مجالس الجمعة مثلا وغيرها من المجالس على الراجح يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس ففسحوا لاحظ الجزاء يفسح الله لكم فرتبه على هذا والجزاء من جنس العمل فالذي يفسح للناس يجازيه الله عز وجل بجنس عمله يفسح وهذا الفسح لم يقيده الله عز وجل بقيد فيشمل المعاني التي ذكرها المفسرون من السلف من بعدهم يفسح الله لكم في الصدر وهذا مشاهد حينما ينوء بجانبه لا يريد أن يجلس أحد هذه الفجوة في الصف يجد ضيقا حينما لا يفسح للآخرين في وقوف مركباتهم أو نحو ذلك يجد ضيقا لكن حينما يفسح في المجلس وفي غير المجلس يحصل له انشراح فسح في الصدر وفي الرزق وفي القبر وفي الآخرة في منزله في الجنة لماذا؟ لأنه أطلقه قال يفسح الله لكم يفسح ما قال يفسح لكم في الصدر أو يفسح لكم في القبر أو يفسح لكم في الجنة أو يفسح لكم في الرزق والأصل أن حذف المتعلق يحمل على العموم المناسب مناسب له فكل ذلك. يحصل. المقصود أن الإحسان إلى الناس أيها الأحبة، الإحسان بكل وجوهه وصوره، ومن أعظم أسباب الانشراح وما يعانيه كثير من الناس اليوم من ضيق، ولذلك يحاولون تبديد هذا الضيق بممارسات لا توصلهم إلى الراحة. انظر إلى متابعة التافهين جدا عبر وسائل التواصل الجديدة. أناس يظهرون الجنون في حركاتهم وتصرفاتهم، يظهر السفه بكل معانيه. ويتابعه خلق لا يحصيهم إلا الله لماذا يتابعون هذه الأعمال التافهة والتصرفات التي تدل على ترحل العقل بالكلية سفه بكل ما تحمل هذه الكلمة يعني إنسان يتصرف تصرفات المجانين يتابعه الكثيرون لأنهم يريدون طرد الهم يبحثون عن السعادة تابعون التافهين يتابعون المجانين أو من يتشبهون بالمجانين وهكذا كثرت الخروج تنزه استراحات بشكل يومي احيانا لماذا؟ لماذا ضاقت بالناس البيوت؟ يبحثون عن فهاب من غير حاجه تجول يبحثون عن شيء يشبع نفوسهم ويبعث على الراحة ويجلب السعاده هذا لا يتحقق لهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فأثبت الأجر ينضاف إلى ذلك نفي الخوف والحزن ولاحظ إعادة لا النافية هنا ما قال ولا خوف عليهم ولا حزن يلحقهم وإنما قال ولا هم يحزنون يدل ذلك على تأكيد النفي وأن هذا النفي يتصل بكل واحد منهما على سبيل الاستقلال ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أقدم الضمير المتعلق بهم ولا هم يحزنون لأن هؤلاء هم المعتنى بهم فانظر إلى ألطاف الله تبارك وتعالى بهؤلاء المنفقين ولا هم يحزنون فمن أراد الراحة والسعادة فعليه أن يسير على هذا المنهج القويم يتدبر كلام الله تبارك وتعالى ويطبق ما فيه فإنه يوصله إلى كل خير فهذه النفس تشقى وتظلم حينما تبتعد عن مصدر النور وبقدر بعدها عن هذا المصدر يكون ما فيها من الظلمة وإذا أظلمت النفس يشقى صاحبها فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا في الدنيا ونحشره يوم القيامة أعمى أسأل الله عز وجل لينفعنا وإياكم ما استمعنا وجعلنا وإياكم هداتا محتدين والله أعلم صلى الله على نبينا حمد وآله وصحبه إذا كان لديكم إضافة أو سؤال تفضلوا نعم الآية كلها نعم. تفضل. يقول إذا صاحب الإنفاق بعض الأذى هل يأثم الإبطال متحقق لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى أذى المن والأذى هما إثم وذنب فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم منهم المنان فدل على أن المن من كبائر الذنوب فهو ذنب مثل الرياء والسمعه تبطل الأجر والعمل وكذلك هي ذنوب عظيمة يحاسب الإنسان عليها كذلك الأذى الأذى لا يجوز فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره فهذا الذي يؤذي يبطل عمله هذا هذه الصدقة وكذلك يأثم على هذا الأذى والله عز وجل توعد الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا قال فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا هذه وإن كانت نازلة في الإفك إلا أن العبرة عموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب والله أعلم نعم نعم يقول بعض يعني الكفار ينفقون في جمعيات خيرية ونحو ذلك هؤلاء لا يؤجرون بطبيعة الحال على الآخرة في الآخرة ولكن يحصل لهم في الدنيا إذا قصدوا بذلك الإحسان وقصدوا جزاء لأعمالهم لاحظوا قال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله هؤلاء ما أنفقوها في سبيل الله فلم يحققوا هذا الشرط لكن الله لا يضيع لعامل حسن فالمؤمن يعطيها في الدنيا وجزف عليها في الآخرة وأما الكافر فيعطى يأكل بحسناته كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا وافى عند الله لم يكن له حسنة فيعطى عليها رزق يعطى عليها شيء من لربما الراحة المؤقتة وإلا هؤلاء تعصف بنفوسهم الحسرات لكن نحن قد لا نعرف خلطه من الانسان واقترب منهم سيد نفوس غايه الوحشه الوحشة اذا إذا عصى الله معصية معصية ليست من الكذائر وجد أثرها مباشرة فكيف هؤلاء الكفار الذين لا يعرفون الله أصلا كيف تكون نفوسهم قلوب كالقار ونفوس بغاية الضيق صلى الله عليه صدره ضيقا حرجا تعبير بالضيق يدل على الملازمة والثبوت بخلاف ضائق فاعل، فإن هذا يكون عارضا وضائق به صدرك ضيقا حرجا والحرج الشجر الملتف الكثير الذي لا يوصل إلى ما بداخله قلهم لما أبو جهل جاء في بدر حوله الرماح وتحيط به كوكبه من المقاتلي كانوا يقولون بأنه كان في مثل الحرجح شجر كما قال كعب بن مالك رضي الله عنه يمدح النبي صلى الله عليه وسلم في القصيدة البردة المعروفة ليست بردة البصيري الصوفية لا كانت سعاد فيذكر يقول غيل دونه غيل غيل دونه غيل موضع الأسد شجر ملتف دونه شجر ملتف لا يوصل إليه نعم. تعليم الأولاد يعني يتصدق ليقتدوا به لا إشكال في هذا تعليم الأولاد لكن يصحح نيته لا يرأي بذلك حتى للصغار نعم. لم أتحدث عن هذا تفضل هات فائدة. قل الشيخ هنا قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون فقدم الضمير المتعلق بهم للاعتناء بهم ينفي الحزن عنهم عبر بالمضارع هنا ولا هم يحزنون المضارع يدل على التجدد الاستمرار فنفى ذلك الحزن عنهم بهذه الصفح فقد يحصل الحزن للإنسان عارضا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحزن على عدم اهتداء قومه فنعلك باخع نفسك باخع فعبر بال باخع حسن فاعل فهذا عارض ضائق به صدرك ونها عن الحزن لا عليهم فالحزن هذا المستمر المتتابع أو المنفي لكن قد يعرض الإنسان حزن من موت من يحب من حصول شيء يكرهه ونحو ذلك هذا لا يخلو من أحد لكن الحزن هذا المستمر المت... نفعه عنه والله أعلم وقد يقول قائل بأن هذا التركيب من النفي والفعل يدل على النفي المطلق الذي يتوجه إلى الأحوال الأربع يعني في أي زمان وفي أي مكان وفي أي حال لأي شخص فبعض أهل العلم يحمل ذلك على العموم لا ينظر إلى المضارع قضية التجدد وإنما التركيب بالنفي مع الفعل أن هذا يدل على النفي المطلق لا يتطرق إليهم حسن يقولون هذا من صياغ العموم الله أعلم طيب فقي شيء كيف؟ يقول هل المن والأذى يبطل مطلقا الأجر أو في تفصيل هنا قال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى بالمن والأذى ولم يقيد ذلك بالكثير أو القليل فدل على أن وقوع المن والأذى مبطل للعمل والله تبارك وتعالى يتولى عباده كون هذا وقع من من قليل أو أذى قليل أو نحو ذلك الله أعلم لكن هنا هل نقول حكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه الذين ينفقون أموالهم بسبيل ثم لا يتبعون ما أنفقوا من ولا أذى لهم أجرهم فهنا أثبت الأجر لهم فيقال هذا الحكم حكم لهم بالأجر بناء على وصف فبقدر إخلاصهم واتباعهم وتخليهم عن المن والأذى يكون لهم الأجر حكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه يحتمل لكن الإخلاص حينما يكون العبد مرائيا هذا يفضل العمل قليله وكثيره أنا اغنى الشركاء عن الشرك لكن قد يدخل العمل شيء من الشوائب من جهة أمور تتعلق بعائد يجوز الالتفات إليه في العمل يعني فقط إرادة ما عند الله في الآخرة لا يريد أن ينمو ماله ليس رياء ولا سمعة فهذا أقل مرتبه كما ذكرنا في بعض المناسبات من ذاك الذي لا يريد إلا ما عند الله يريد أن ينمو ماله، يريد أن يتطهر ماله يريد أن يحصل له عوائد دنيوية من انشراح من مدعوات مريض ونحو ذلك فهذا ليس كالأول لكن هذا له أجره الأجر يتفاوت باعتباط لكن هناك ما يبطله بالكلية هذا بالنسبة لشق الأول من السؤال كيف؟ أي هل ذكر الإحسان يبطل العمل؟ ولو لم يكن الداعي قائما بيان الإحسان إلى المعين أني أحسنت إلى فلان ونحو ذلك يؤذيه يؤذي ذاك المحدث عنه فهو ينشر هذا ويقول انا ليد عليه فهذا داخل في المن والأذى هو من وأذى في الواقع قد ذكرت هذا في مناسبة سابقة المجلس السابق انه قد لا يقول ذلك في وجهه لكن يتكلم عند الآخرين يقول فلان أنا الذي أعطيته أو ليته ورفعته كان لا شيء لكن إن كان ذلك لحاجة معتبرة شرعا فإنه يجوز يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار لما قسم غنائم حنين فأعطى معاوية مئة من الإبل وأعطى أبا سفيان مئة من الإبل وأعطى الأقرع بن حابس كذلك وعيينه بن حصن كذلك وأعطى صفوان بن أمية كذلك وهكذا وجد الأنصار في أنفسهم فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم مقالته المشهوره ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وعالة فأغناكم الله به إلى آخر ما قال كانوا يقولون لله المن والفضل ثم قال ألا تجيبوني يا معشر الأنصار فلما لم يجيبوه يقولون المن لله المن والفضل اجاب صلى الله عليه وسلم قال أما لو شئتم لقلتم ولصدقتم ولصدقتم ألم تأتنا مكذبا فصدقناك وطريدا ولاحظ ففي مثل هذا المقام يجوز ذلك ولهذا الشيخ الإسلام تيمي أيضا رحمه الله لما أوذي وحبس وكان يقول لهم حاصلوا كلامهم من الذي وقف أمام التتر ومن الذي ثبت الناس ومن الذي رد التجار والجند كانوا يريدون الفرار إلى مصر ويعدد لهم المقامات التي فعلها فهذا لا إشكال فيه لكن من غير موجب فإن ذلك لا يجوز لا إله إلا الله يقول زكاة المال لمن تجب الله ذكر الأصناف الثمانية هل تجوز للأقارب على سبيل المثال يجوز مساعدة الأخت في زواجها إن كان والدها متوفى إذا كانت الأخت هذه فقيرة فيجوز أن يعطيها لفقرها لكن المهر الذي يدفعه ويقوم به إنما هو الزوج الزوج هو الذي يعطى إذا كان لا يجد المهر أما المرأة فهي جاهزة ماذا تريد يعطيها المهر؟ وما عليها إلا أن تلبس من بعض ما أعطاها من الثياب المرأة جاهزة دائما لكن الرجل هو اللي يحتاج إلى أن يجمع المال ويكتسب ويكتح سنين طويلة حتى يتهيأ للزواج وقد تركبه الديون فهذا إذا كان عاجزا يعطى من الزكاة يكفيه من غير توسع فهذه إذا كانت فقيرة أخته إذا كانت فقيرة فإنه يعطيها من الزكاة لفقرها وبعض أهل العلم يقيدون ذلك بحيث لا يكون وارثا لها لو ماتت يعني لو فرضنا أن هذه الأخت ليس لها أب ولا أبناء لكن لها إخوة وأخوات أو لها أخ أو سيرثها فبعض أهل العلم يقولون إن كان وارثا لها فإنه لا يعطيها من الزكاة أخذ من قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك قد مضى الكلام على هذا المال وكثير من أهل العلم يقولون إن الزكاة لا تصح للأصول ولا للفروع وما عداهم يُعطون الله أعلم السلام عليكم ورحمة الله